قد انطلقت من ثلاثة اماكن انبابا تعتبر لكي لا يضيع من الوقت اليوم طبعا كتاب حلية طالب العلم انسيته في زحمة الانشغال وسرعة النزول يقول العلامة الدكتور بكر بن عبد الله ابن أبي ابي زيد رحمه الله تعالى ونحن اليوم مع أول باب من أبواب هذا الكتاب المبارك قال آداب الطالب في نفسه لماذا بدأ بآداب الطالب في نفسه قبل آداب الطالب مع شيخه أو في درسه فهذا الترتيب معقول صحيح لأن من تأدب في نفسه تأدب مع غيره ومن لم يتأدب في نفسه فلا يتأدب مع ذا مع غيره لأن الإنسان كما قلت يرى العالم من داخله ولأن الإنسان يتعامل مع غيره بماذا بما في نفسه فلذا بدأ بأداب الطالب في نفسه قبل أداب الطالب ماذا مع شيخه لما أسلف لأن من تأدب في نفسه تأدب ماذا مع غيره قال أداب الطالب في نفسه الأصل الأول العلم عبادة العلم عبادة قال رحمه الله تبارك وتعالى أصل الأصول في هذه الحلية أصل الأصول في هذه الحلية بل ولكل أمر مطلوب ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة علمك بأن العلم عبادة قال بعض العلماء العلم صلاة السر وعبادة القلب وعليه فإن شرط العبادة إخلاص النية لله تعالى أعز مطلوب هو الإخلاص وأعطى شيء على بني آدم إخلاص نيته مما يشوفها وما أبعد من قال قديما عالجت نيتي ماذا عشرين سنة عالجت نيتي عشرين سنة فهذه النية ما علمت هي أعز ماذا أعز مطلوب وأعصى شيء عليك يا طالب العلم ولست تحصلها إلا بمجاهدة قال فيها سفيان الثوري رحمه الله علشت نيتي عشرين ماذا سناء أو قال بعضهم ما علشت شيئا أشد علي من نيتي ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي قلت ولذا جاء في السنة من تحذير أو وعيد خاط في نية العلم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليجار به العلماء أو يماري به السفهاء أو يطرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار من طلب العلم ليجار به العلماء أو يماري به السفهاء او يصرف به وجوه الناس اليه فهو في النار يبى حقيقة الرياء في العلم في ثلاث الجدال وماذا والمناظرة فاذا وجدت الطالب ولوعا بالمناظرة والجدال فاعلم ان اخلاصه ماذا مشوب مشوب بماذا برياء ولذا فطالب العلم هو أبعد الناس عن الممارات والجدال ثانياً أو يماري به ماذا؟ السفهاء ويعني بقول يماري به سفهاء يعني يبذله عند ماذا؟ عند غير أهله إما طلب للبروز وللظهور. وتلك فتنة العلم الكبرى ما يقع في قلب طالب العلم من حب ماذا الظهور وطلب البروز ثالثا أو يصرف به وجوه الناس إيه؟ إليه فيسكر به ويحب محمدة الناس فيه أن يقال عالم ولذا لو وقفت على حقيقتي الإخلاص ولا نزكي على الله أحدا في تلك الخص الشهيرة في الشيخ الألباني الذي يوما من الدهر قدم في بعض المحاضرات بما يقدم به غيره وما أرى المقدم زاد شيئا إنما قال فضل الله على الأمة علماء ومن هؤلاء العلماء الشيخ الالباني هل تراه قال شيئا ها؟ ما قال شيئا فبكى الشيخ بكاء مر تتقطع بي القلوب وأخذ يلهج بمقالة أبي بكر يرددها والتي يقول فيها اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تأخذني بما بل إنه يوما طلب إلى أندونيسيا في رحلة دعوية فأبى وما السر لأنه قيل له ينتظر كماذا عشرات الألوف من الناس هناك فخشي الشيخ ماذا على نفسه من هذه الفتنة فأبى أن يذهب رحمه الله تبارك وتعالى ولما ذكرت له الجزائرية ما رأت في منامها من أن النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وآخر يمشي وراءه لا يرفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه إلا وإه ويضع قدمه مكانها فسألت من كانت معها في الرؤية من هذا قالت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ومن هذا الذي يقف أثره قالت هذا الشيخ الألباني فلم يتحملها الشيخ الالباني رحمه الله من هذه المرأة وأخذ في بكاء مر كما قلت تتقطع به نياط ماذا القلب إذا فحقيقة الرياء في هذه الثلاث الولوع الولوع بماذا الولوع بالمناظره والجدال وثانيا ما يحب من محمدة الناس فيه ويويل هذا الذي لا أسميه كل من ساب إلى المساجد سبقته روايات الدكتور ورئيس مش عارف إيه وإذا لم تستحب فأصنع إيه ويرضى على نفسه أن يقدم بمثل هذه الألقاب الضخمة يرضى على نفسه والمتشبع بما لم يعطى كلابس سوبي زور والشيخ الشريم رحمه الله قدم ساعة في بعض المحاضرات الدكتور سعود الشريم وكان يومها الشيخ في طريقه للدكتوراه يعني بينه وبينها ايه مسافة زمنية لم يرضى لم يرضى الشيخ مع انه على منصب تمام هو أعلم من الدكتوراه شرفا أن يقال إمام إمام الحرم المك فحسبوا هذا فقال وهذه الدال لم تثبت بعد <تصفيق> هذه الدال لم تثبت بعد. والشيخ الآن لو علمته عميد كلية الشريعة عميد كلية الشريعة شوف. ولا يرضى أبدا أن يقدم بمثل هذه الألقاب الضخمة فإذا رأيت الرجل يحب محمدة الناس فاعلم أن هذا من الرياء يعني في العلم والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر كذلك من تعلم علما من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من من الدنيا لم يجد عرف الجنة يعني يوم القيامة تعرف يعني عرف الجنة يعني ريح الجنة هكذا يوم القيامة تأمل وهذه الرابعة من علامات الرياء وهو ماذا ليصيب به ماذا عارضا من الدنيا قال بعضهم كنت قد أتيت القرآن فلما قابلت السرة سلبته فلما قبلت السرة ماذا سلبت؟ يعني ذهب العلم من رأسه نعم كنت قد أوتيت القرآن فلما قبلت السرة ماذا سلبته يبقى رابعا ما يطلب الإنسان به ماذا المكاتب والأرزاق قلت ولكن اعلم أن العلم يستعصي عليه قالوا وقد قالوا طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن لا يكون إلا لله. لله. قال وعليه فإن شرط العباد إخلاص نية لله سبحانه وتعالى. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الآية وفي الحديث الفرد المشهور يعني حديث فرد يعني يرويه واحد عن واحد عن واحد عن واحد فحديث عمر رضي الله عنه هو حديث فرد تمام حديث فرد وذلك قال حديث غريب والغريب يشمل الضعيف والايه صحيح فقد يكون صحيحا وغريبا ويعنون بالغرابة هنا يعني يرويه فرض يعني لم يرويه غير عمر من الصحابة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات صحيح. وكيف يعرف الإنسان هذا من نفسه إذا لم يجد عمله في علمه فليعلم أن علمه قد فقد ماذا شيئا من من الإخلاص وبقدر ما تفقد من عملك في علمك بقدر ما تفقد من ماذا من الإخلاص. قال ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء رياء شرك أو رياء إخلاص ومثل التسميع بأن يقول مسمعا علمت وحفظت أن يقول مسمعا علمت وحفظت فاحذر يا طالب العلم وقف على حقيقة نفسك ونحن لو قلت إنه ما يكاد يصدق علينا هذا الوصف أو هذا اللقب طالب علم فما بعد؟ فالإنسان عندما يرجع إلى سير السلف وترجم السلف يقف على حقيقة نفسه أفينا اليوم من يحفظ ما كان يحفظ هؤلاء من عشرات الألوف ومئات الألوف من الأحاديث أفينا من يعلم من الحديث ما كان يعلم هؤلاء من الرجال وسيرهم وتراجمهم وحالهم ها أفينا من يعلم اليوم ما كان يعلم هؤلاء من القرآن وقراءاته وناثخه ومنسوخه ونحو ذلك ها أفينا من يعلم يوم من اللغة صحيح ما يعلم النحو والصرف و... ويحفظوا كتب نحوك الألفية ونحوها أفين من يعلم هذا الذي أشرت إليه ها؟ يبقى نحن إذا متجريون ولو أن الساحة شغلة بأهلها اليوم لما كنا في هذا المجلس لا متصدرين ولا ماذا ولا مستمعين ولكنه هذا من نكد الدنيا أن يصير أمثالنا طلبة علم أو أن يتصدر أمثالنا ماذا؟ المجالس ولكن ما تصدرنا إلا أن نأخلنا في أنفسنا نحن أؤمن على دين الناس من, إيه؟ من غيرنا فإن عدمنا علما صحيح فإن عدمنا علما فإن قد أمنا وأمنا الناس بدعة فحسبنا إن لم ننفعهم فإنا لا لا نضرهم وهذا نصف الإيه؟ نصف الأمر صحيح ولذلك أقول حينا عندما أرقل المنبر إن لم تنفعهم فلا إيه؟ فلا تضر وبهذا تكون قد إيه؟ قد نفعتهم <تصفيق> أنك لم إيه؟ لم تضر صحيح فاحذر أن تقول حافظت أو علمت أو كذا فإن هذا من التسميع الذي صدق فيه قول يصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله إيه به والله تعالى يعامل الإنسان بنقيده قصد قصده قال أبو يوسف في لحظة صدق ما جلست مجلسا أحببت أن أعلو على من فيه إلا ماذا وضعني الله وما جلست مجلسا أحببت أن ماذا أن أتواضع مع من في إلا رفعني الله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا وحقيقة الإخلاص في العلم بما يأتي أن, أن يكون عملك من ماذا؟ من علمك هما معا سواء به يعني يمشيانه معا لا تتأخر قدم العمل عن قدم ماذا ومن هنا دعني أنبه عليك إن العلم ماذا وسيلة ليس غاية لأن بعضكم يذهب في شغلة الغاية حتى يضيع ماذا؟ في شغلة الوسيلة حتى يضيع حتى يضيع الغاية صحيح هذا كالذي أخذ يحصل أرضا أرضا عظيمة ثم لما هب ليزرعها مات فتركها ماذا بورا تركها بورا صحيح تركها بورا لا هو انتفع بزرعها ولا تركها لغيره ماذا مثمرة فاحذر ان تنشغل بالوسيلة فتضيع في هذه الشغلة ولا عنك كلمة قال بعض اهل العلم من أن انشغال المرء بالعلم افضل من شغاله بماذا بفضل العبادة انما اهل العلم قالوا هذا على شرط ان بعض الناس يقول لك لا احياء الليل في العلم اول من من, من قيام الليل هذا كلام اهل العلم لا يتنزل على الحال العامة انما يتنزل على موضع ماذا الخصوص في من تعارض عنده كمن مثلا أنت عندك امتحان في الصباح يبقى هنا صارت حاجة العلم ماذا أولا لأن حاجة العلم الحاجة العاجلة مقدمة على الحاجة للآجلة الواجب المضيق مقدم على الواجب الموسع ولذا كان ليل أبي هريرة رضي الله عنه سلاسة أسلاس يجعل سلسا لماذا وسلسا للعلم وسلسا للعبادة فاحذر أن تنشغل بالوسيلة فتضيع ماذا الغاية كمن زاب يحصل مالا مالا ثم مات لم ينفق منه ماذا شيئا ثم ماذا لم ينفق منه شيئا. يبقى إذن حقيقة الإخلاص في ماذا في موافقة العمل للعلم صحيح ومن هنا قالوا العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتاح العلم يهتف بالعمل فإن أجابه إلا ارتاح واضح يب هذه العلامة الكبرى صحيح العلامة الثانية ولعلنا نقف عندها يا طلبة العلم من علامات الإخلاص الكبرى في طالب العلم إنما العلم التواضع فإذا وجدت الرجل يتواضع ساعة بعد أخرى فاعلم أنه أنه على إخلاص النية وأن علمه قد, إيه؟ قد نفع وإذا وجدته يتكبر بالعلم ساعة بعد أخرى فاعلم أنه على حقيقة ما قالوا قديما إنما العلم سلاسة أشبار من دخل في الشبر الأول تكبر ومن دخل في الشبر الثاني تواضع ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لم ولذا رأينا هذه السنة في علماءنا الكبار اجتمع فيهم العلم والتواضع بل كان تواضعهم يزيد على ماذا على علمهم وكنا نرى هذا التواضع إما عبارة على ألسنتهم ذهبية الشيخ الألباني يقول ما أنا إلا طويل بعلم ويقول هل رأيت بعينيك عالما قط أو إما من تواضعه في قبوله الحق ولو كان من ماذا من طفل ماذا صغير وقد رأينا هذه السنة في علمائنا الأكابر صحيح كيف يكون الواحد منهم ماذا رجاع فيتواضع للحق ويمكن لو ذكرنا آية في التواضع في هذا الزمان أجد مثالا خيرا من الشيخ محمد عمر ابن اللطيف. رحمه الله تعالى فإني أقول هذا وقد عرفته وصحبته فترة من الزمان وإن كانت قصيرة صحيح وإن لم أخذ من علمه شيئا كثيرا فحسبي ما أفدته شيئا كثيرا من أدبه وخلقه وكان مثالا مضروبا في هذا إذا رأيته في طريق لا تظنه ماذا لا تقول هذا إيه شيء فإذا تكلم قلت هذا الرجل ماذا هو كل شيء وكان يحفظ الأحاديث بأسانيدها يرويها وكنت مرة في بعض المجالس وكان حاضرا في عقد نكاح فأحببت أن أقدمه للناس وله كتابان تكميل النفع وطبيض الصحيفة فقلت بعد تكميل النفع بعد طبيض الصحيفة بواسطة الشيخ أحمد فامي ينبغي تكميل النفع بواسطة الشيخ محمد عمر بن اللطيف فإذا به اختفى واحد إخواني عن بعد يقول لي يعني اسكت وأنا لم أفهم قلت ما عندك اللي اسكت <تصفيق> الشيخ لن يتكلم بعد أن قلت ماذا ما قلت وفعلا دخل الخلاء ولم يخرج إلا مع عزان العشاء ولقيته بعد أن خرج قلت يا شيخ أنا أشعر بالذنب الآن قلب وغز الضمير قلت أني حرمت الناس ماذا منك بما قدمت وقلت المهم يعني ثلطت في الشيخ الله يرحمه رحمه وسعه كان من فرط تواضعه في العلم أن يكتب البحث ويجهد فيه ويتعب ثم يعطيه لطالب من طلبة العلم ينشره ماذا لنفسه او يستفيد منه بل احيانا يكتب البحث ويتعب فيه فاذا جاء طالب علم بفائدة تهدم هذا البحث سبحان الله كان ماذا يضرب عليه صفحا ويرجع الى فائدة ماذا الطالب من فرط تواضعه في زيه كان لباسه وهندامه شيئا عجيبا لا يمت لماذا للعلم ولا للزين بصلة على دراجته ويضع أوراقه في حقيبته البلاستيكية هذه يربطه في الدراجة يربط الكتب بحبل تمام رحمه الله تبارك وتعالى طيب زدتكم معذروني نعود إلى آخر مسألة كانت معنا ماذا